مركز الوفاء بمملكة البحرين يقدم إلهنا ما أعد لك مليك كل مملك لا شريك لك للشيخ حسين الأكرف وبمشاركة المنشد بسام شمس الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري إدارة الإنتاج علي عبد الحسن